اللي ما يتسمو حصريا على موقع دي جي كيمو ضد اللي ما يتسمو اللي ما يتسمو اللي اللي ما يتسموا عشان فاضيين اللي ما اللي ما عشان <متحدث> <تصفيق> يا باشا يا حلو يا مدلع قلبي اللي بحبك متلوع ولع ولع الغرام يا باشا يا متقسم قسم مع الطبلة تنايل لحبك يا سلام على حبك يا سلام باشا يا باشا حلو يا متدلع قلبي بحبك متلوه ولع نار الغرام ولع الغرام يا باشا يا متقسم قسم اس الطبلة تنايل. احبك يا سلام على حبك يا سلام من الحب العزال يظهر ويهلوا من الحب دايما نخلي اللايمين يبعدوا ويولوا من العزال يظهر ويهلوا اللي ما The ones اللي ما smile, عشان The ones who don't smile, it's because they're crazy. The بتدلع اللي حبك متلوه ولع نار الغرام ولع ولع نار الغرام اي بشيه بتحس مع على حبك يا سلام على حبك يا سلام من الحب اشمل بل الحاسد دب في عينه رصاصه من حبه كمان وكمان تدي الناس البصاصه من كده او كده كده, كده فهميني <تصفيق> انت الخلاصه مال الجميل بخفه ودلال فمال القلب مني شعل الجمال النار في النفس علي سمي خلي الجميل خلي الجميل خلي الجميل النفس دي النفس قمارا والغيرة قد لا تحرق قلوب ولا سرير على موقع دي جي كيمو دوت كوم